ولا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الشمر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام ولا امن من البيت الحرام يبتغون فضلا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 حُرْمَةَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَيَازِيرِ وما, وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إلا مَا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 فمن اضطر في مَخْمَصَةٍ غير متجارف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين, مكلبين تعلمونهن من من ما علمكم الله فاكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن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 قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا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 إذا مستم النساء فلم تجدوا فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا بوجوهكم وأيديكم منه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 الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن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 وآمنتم برسلي وعزرتم وهم الله قرضا حسنا لا عنكم سيئاتكم ولا جنات ولأدخلن كم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم نيثاقهم لعنناهم لعنناهم قلوبهم طاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو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 فأقرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئكم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ افْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ خَلُوكَ وَأَتَيْكُم مَا لَمْ يُأْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ دُخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدِّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلنا حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون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 فلا تأس على القوم الفاسقين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 ومن احيانا فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم انك كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا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 فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة, وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 فإن جاءوك فاحكم بينهم أَوْ أعرض عنهم وَإِن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المقسطين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 فَأُولَئِكَ هم الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي أن النفس بالنفس والعين بالعين وَإِذَا يَخَاطَبُونَكَ مِنْ خَلْفِهِمْ يَمُنُّونَ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 ومصدقا لما بين يديه لِمَا من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.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 جاءك من الحق لكل ما جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم عُمَّة واحدا ولكن يبروكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وأنصارا أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّوْن مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يقولون يقولون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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا اللَّهِ حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا, هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبركم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين And if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 بكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعناه الله وغضب عليه وجعل منهم القردم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ولا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 ما أوزل إليك من ربك طضيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والنصارى من امن بالله واليوم الاخر واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وحسبوا أَلَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا فعموا ثُمَّ ثم اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا عموا وصموا كثير مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحَ بَنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ ربكم إن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 لا الذين كفروا منهم عذاب أليم أَفَلَا يتوبون إِلَى الله أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 الله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أبواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا كثيرا وأضلوا عن سواه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 لا تجدن أشد ناس عداوة للذين آمنوا اليهود, اليهود والذين أشركوا ولا أقربهم ودة للذين الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما مازل إلى الرسول ترى اعينهم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 وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَذَابَ مُنَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ وَأَذَابَ مُنَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم.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 فمن لم يجد فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ من ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يبين الله لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 بالغ الكعبة أو كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 وَإِذَا تَسَاءَلُوا عَن حِينٍ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شنادتوا بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان اثنان ذا وعدل منكم او اخران من غيركم او اخران من غيركم ان اتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت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 فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله, فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا ان اذا لمن الظالمين ذلك ادنى أن يأتوا بالشماتة على وجهنا أو يخافوا أو يخافوا أن ترد ايمانهم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 تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل ما عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى نين من دون الله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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء ترجمة نانسي